قَيْمَ الْيُونُ ذِرَبَةً شَدِيدًا مِنْ اللَّدُنِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ما كفينا فيه أبداً وينذر الذين قالوا تخلى الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء. يبرد كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلا عل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن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 وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنا عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 لقد قلنا اذا القوم أن تأخذوا من دونه آله لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذا اعتذرتهم وما يعبدون إلا الله فأؤووا إلى الكهف يانشر لكم يانشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ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 نحدي الله فهو المهتد ومن يضل فلان تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقظو وهم ركودو ونُقلبهم ذات اليمين ونُقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليضرب فاليضرب أيها أزكى طعاما فاليأتكم فاليأتكم برزق منه واليتلطف وَلِيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ إِذًا أَبَداً وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ اد الله حقه وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لا نتخذا عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل قُلِ أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخفنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه والتبع هوى هو كان أمره فرطا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا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 نارا احاط به سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشل الوجود وان يستغيثوا يغاثوا بما كالمهل يشل الوجود الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله لا نضيع أجر من أَحْسَنَ عمله أولئك لهم جنّة أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار. وحلون فيها من أساور من ذهبون ويلبسون ويلبسون في عبا خضرا من صدوس واستبرق متكئين فيها على الأراك نعمة الثواب. اعْمَلِ الثَّوَابَ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لو أعذن فراه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تديد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وَلَإِنْ رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جننتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء إذا تصبح صيدا زلقا أو يصبح ما أه غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما سقط فيها، فأصبح يقلب كفيه على ما سقط فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا، ولم تكن له فئة ينصرنه من دون الله. وما كان منتصرا هناك الولاة لله الحق هو خير ثوابه وخير عطبان أضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن أزلنا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيما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 فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَشْفِيْعِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لا يغادر, صغيرة لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةٌ إلَّا أَحْصَاهَا وجدو ما عملوا حاضرا ووجدو ما عملوا حاضرو ولا يظلم ربك أحداً ولا يظلم ربك أحداً وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخدونه وذريته أولياء من دون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 نوبقا ورى المجرمون النار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 ومن اظلم ممن ذكرت بآيات ربه فاعرض عنها فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَهَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا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 فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفران فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين مني في المدينة وكان تحته كنز اللهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن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 من آمن وعمل صالحا فله جزاء فله جزاء من الحسن وسنقول له من أمرنا يسرع ثم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 لِيَا إِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَهْوَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحذطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن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 إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليحمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا